بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرض سيد العرواق الدساس الروح في المسألة الثانية. مما يرتبط بعلامات القبلة إلى عدة مطالب وعلق سيدنا قدس سره على بعضها المطلب الأول هل أن طريقية الإمارة في في عرض الاحتياط أم أن الاحتياط في طول طريقية الإمارة؟ فلو أمكن المكلف الاخذ بالامارات الظنيا كمحاريب المسلمين وقبورهم فهل يتعين عليه العمل بالاماره ام هو مخير بين الاخذ بالاماره وبين العمل بالاحتياط وذلك بالصلاه الى جهات عديده يقطع معها باصابه القبله لا شك كما ذكر في بحث الاجتهاد والتقليد من ان العاقل يرى العرضيه بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال العلمي الإجمالي بلحاظ ان ما يحكم به العاقل هو أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ سواء كان فراغا يقينيا وجدانيا عن طريق الاحتياط أو كان فراغا قطعيا تعبديا عن طريق الأخذ بالإمارة فمن, ح... فمن هذه الحيثيه وهي حيثية الفراغ كلاهما في عرض واحدين المطلب الثاني في صحيح زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة دلاله على أن التحري أي الأخذ بالاحتمال الأحرى طريقية إلى إحراز القبلة فهل أن التحري في عرض الإمارات الأخرى أم في طولها؟ فلو امكن المكلف ان يحدد القبلة عن طريق الجادي عن طريق الجدايق النمو عن طريق الجداي او امكنه تحديد القبلة عن طريق محاريب المسلمين وقبورهم فهل يمكنه ترك ذلك والأخذ بالاحتمال الأحرى أي هل أن التحري في عرض الإمارات الأخرى أم في طولها بمعنى من لم يتمكن من العلم ولا العلمي فتصل النوب به إلى تحري وأما من تمكن من العلم أو العلمي فلا يشرع التحري في حقه ظاهر كلام سيدنا قدس سره هو الطوليه بمعنى أن الأخذ بالتحري إنما هو شنو مع فرض عدم إمارة شرعية على القبلان وكأنه قدس سروه فهم من العلم في الرواية يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أن العلم بمعنى الحجة يعني إذا لم تقم حجة على القبلة ومع وجود إمارة شرعية فالحجة قائمة فلا تصل النوبة إلى التحري أما لو فهمنا من العلم العلم الوجداني كما هو ظاهر عنوانه فمقتضى ذلك انه من لم يحصل على العلم بالقبلة او لم يمكنه تحصيل العلم بالقبلة فله الاخذ بالتحري كما له الاخذ في نفس الوقت بشنو بالامارات الشرعيه الاخرى وهذا هو ظاهر جمع منهم كسيد الأستاذ دامظله من عرضية التحري لغيره من الإمارات الشرعية نعم. المطلب الثالث هل التحري بمعنى الأخذ بالظن؟ أو التحري بمعنى الأخذ بالإحتمال الأحرى لدى المرتكز العقلائي <تصفيق> ظاهر كلمات جمعين منهم سيد العرواء قدس سروه وسيدنا أيضا قدس سروه أن التحري بمعنى الأخذ بالظن ولذلك ذكر في متن العرواه انه لو دار الامر بين ظن ضعيف او قوي فلا بد ان يتحرى القوي اي لابد ان يتحرى الاحتمال الاقوى فهذا هو معنى التحري ولكن قد يقال طبعا هذه هذا البحث سيال يعني في عدة موارد في الفقه ما يختص بمحل الكلام وهو أنه إذا ورد عنوان في لسان الدليل وكان لهذا العنوان مصداق عقلائي فهل ينصرف العنوان لمصداقه العقلائي أم يحمل العنوان على معناه اللغوي والعرفي ويعد المصداق العقلائي أحده أمثلته ومصادقه فمثلا إذا قال الشارع لا تقف ما ليس لك به علم أو إذا لم يعلم أين وجه القبلة عنوان العلم وعنوان العلم لغتان مطلق القطع مع غمض النظر عن شنو من وسببه ولكن لعنوان العلم مصداق عقلائي وهو القطع الناشئ عن طريق عقلائيين فما لا ينشأ عن طريق عقلائي كالرؤيا كالاستخاره كالقياس الظني وما اشبه ذلك فانه لا يعد علما لدى العقلاء وان كان علما لغتان فهل ينصرف عنوان العلم في هذه النصوص لمصداقه العقلائي ام يبقى على معناه اللغوي كذلك مثلا عنوان الباطل هذا بحث موجود في الفقه في بحث المكاسب ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره أن تراض فهل المقصود بالباطل معناه اللغوي او المقصود بالباطل ما يراه المرتكز العقلاء سببا باطلا فينصرف في عنوان الباطل للمصداق العقلائي وهكذا هذه قاعدة سيالة في الفيق فمن جملة هذه الموارد محل كلامنا حيث قال في صحيحه زراره يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أو إذا لم يعلم اين وجه القبلة؟ فالتحري لغتان هو الاخذ بالظن لان الظن احرى من الشك والاحتمال ولكن المصداق العقلائي للتحري هو ان يكون الظن ظنا عقلائيان يعني ناشئا عن سبب عقلائيين لا مطلق الظن ولو حصل من رفة الطير في الهواء إذن لو دار الأمر بين ظن ضعيف لكن عن من عقلائي وظن قوي عن وسوسة أو طعن زاه فإن كان المدار على التحري العقلائي فالحجيه للظن الضعيف ما دام ناشئا عن منشا عقلائي وأما اذا كان المدار على الظن على التحري بمعناه اللغوي اي الاحتمال الاحرى تكوينا وان لم يكن احرى عقلاء فحينئذ إذا دار الأمر بين الظن الضعيف والظن القوي فالمهم هو الظن القوي كما يظهر من عبارات متن العروة وعبارات سيدنا قدس سروة حيث قال في متن العروة ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى زين ومما المطلب الرابع الذي له علاقة بهذا المطلب الذي بحثناه ذكر سيد العروة قدس سر إذا أخبرنا العادل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر الفاسق أو الكافر وحصل منه الظن بلحاظ كونه من أهل الخبره عمل بخبره دون خبر العادل ووافقه سيدنا قدس سره لكن مع قيد وهو أن يكون إخبار العادل عن حدث لا عن حس إذ لو كان خبر الثقه عن حس فمقتضى دليل حجية أنه علمون تعبدان حصن منه الظن أم لم يحصل نعم إذا أخبر العادل عن حدث وأخبر الفاسق عن حادث، ولكن حصل الظن من خبر الفاسق دون خبر العادل عمل بالثاني وتعليقا على هذا الكلام نقول بما علقنا به على الأمر على المطلب السابق وهو أنه المدار على المنشئ العقلائي فإن كان خبر الفاسق عن منشئ عقلائي نعم عمل به وإن كان الظن الحاصل منه أقل من الظن الحاصل من خبر العادل إذا لم يستند إلى شنوه؟ منشأ عقلائي من الموضوع يعني شلون؟ وجل في وين في وين؟ البحث السابق اللي البحث يعني وش يعني وجه الإنصراف أحسد أحسد نعم وجه الإنصراف ومقتضى مناسبة لأنه في مقام جعل الحجية بما أن هذه الروايات أو هذه الأدلة في مقام ترتيب أثر على العنوان مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون موضوع الأثر هو المصداقل عقلائي ألا يتحال هذا محل بحث إنما النتيجة في المقام ترتبط بهذا البحث هذا تمام الكلام في مسألة اثنين الآن إحنا بندخل في مسألة طويلة ولكن مهمة جدا في الفقه لأن لها آثار كثيرة قال صاحب العروى في المسألة الرابعة لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن فمن الواضح أن صاحب المنزل لو أخبر بالقبلة وأفاد خبره الظن كان خبره حجة من باب أنه مصداق للتحري إنما الكلام إذا لم يفد الظن فهل أن إخبار ذي اليد عما تحت يده حجة في نفسه مع غمض النظر عن إفادته للظن وعدمه أم لا وهذا الباحث تعرض له هذا لا يوقع عادي هذا آه وقع <تصفيق> <تصفيق> وهذا الباح تعرض له السيد الشهيد قدس سرو في بحوثه على العرواء في الجزء الثاني صفحة 102 نرجع إلى هذا البحث بكلمات السيد الشهيد لا إشكال في قيام السيرة في الجملة على حجية خبر ذليد بما تحت يده ولكن الكلام وقع في مدرك ذلك ومن هنا اختلف الفقهاء في تحديد المدرك القول الأول ما ذكره المحقق الهمداني قدسي سره من إرجاع حجيه خبر ذلياد إلى قاعدة عقلائية وهذا من مصادقها وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به بتعميم الملك وتعميم الإقرار فالملك يراد به الأعان من الملك التكويني أو الملك الاعتباري فمن ملك شيئا ملكا تكوينيا بأن كان هذا الصندوق تحت يده تكوينان هذا الثوب تحت يده تكوينان أو ملكا اعتباريا كما لو كان وكيلا في عقد وكيلا في إيقاع فهو يملك العقد والإيقاع بالوكالة أو بالولايه هذا ملك شنو؟ اعتباري وبتعميم الاقرار الى الاقرار عليه او الاقرار له بمعنى انه سواء كانت نتيجه الاقرار اثرا تحميليا يعني ضده او كانت نتيجه الاقرار اثرا بصالحه فمن ملك شيئا ملكا اعتباريا أو ملكا تكوينيا ملك الإقرار به يعني كان إخباره عن شنو نافذان فحجية إخبار ذي اليد عما تحت يده من مصاديق هذه الكبرى من ملك شيئا ملك إقرار به ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على هذا الوجه الذي طرحه المحقق الهمداني قدس سره من جهتين جهة الأولى قال قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ما هي الا توسعه عقلائيه لقاعده اقرار العقلاء على انفسهم نافذ بيان ذلك ان لدينا قاعدتين قاعده اقرار العقلاء على انفسهم نافذ ومن الواضح اختصاص هذه القاعدة بالآثار التحميلية يعني إنما يكون الإقرار نافذين إذا كان اقرارا بأمر ضد المقير خاص بالآثار التحميلية وهذا هو معنى القاعدة يعني هذا هو معنى شنو اقرار العقلاء على انفسهم فان جوهر هذه القاعده ولبها هو انه اقرار على النفس وليس اقرارا للنفس هذه هي القاعده الاولى يعني الاصليه الغير المستورده اصليه ايه ولكن لو وكل شخص آخر في إجراء الطلاق فقالوا فلان وكيلي في إجراء الطلاق عني فأقر الوكيل بأنه أوقع الطلاق فهل إقراره نافذ على الموكل أم لا؟ فهنا وقعت المشكلة وهو أن إقرار الوكيل بالطلاق ليس اقرارا على النفس كي يكون نافدا بل هو إقرار على الغير وهو الموكل وليس اقرارا على النفس فلا يدخل تحت قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ من هنا ولحاجة نظامية يعني لكي لا ينفصل لا ينفصل ما هو بالوكالة عما هو بالاصاله وسعت القاعدة فقيل بما أن الوكيل ملك الإيقاع أي ايقاع إيقاع طلاق أو العتق أو النجر أو ما أشبه ذلك بما أن الوكيل ملك الإيقاع ملكا اعتباريا فمن ملك شيئا ملك الإقرار بي. فقولهم من ملك شيئا ملك الإقرار بإنما هو توسع منهم لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لاقتضاء المصلحة النظامية هذه توسع بحيث لو أقر الوكيل بأنه اوقع الطلاق كان إقراره نافذا على الموكل مع أنه ليس إقرارا على النفس وإنما هو إقرار على الغير لكن لأنه ايقاعه ايقاع للموكل فهو قد ملك الايقاع تملك الاقرار به ولذلك يختص هذا بالاثار التحميليه ايضا اي لو ترتب على طلاق الوكيل اثر في صالح موكل أو في صالح الوكيل فإنه لا يترتب هذا الأثار بل يختص ما ينفذ فيه إقرار الوكيل بما يكون أثرا تحميليا على الموكيل فإن هذا هو مقدار التوسع الذي بنا عليها العقلاء والنتيجة أنه لا ربط لهذه القاعدة بما ذكره المحقق لهمدان هذا وين تفكر ألي فكر فيهمدان وإحنا قاعدين نفكر في في النجف هذا وين وهذا وين حليل. من ملك شيئا ملك الإقرار به قاعدة لا ربط لها بمثالة حجية خبار ذي شنو علاقتها فان قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به توسعه نظاميه لقاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز ولا ربط لها بقاعده حجيه خبر دليل يدعم ما تحت يد. تحت يد هذا اللي تحت يدعم وضعه ما ادري وين وضعه <تصفيق> فإذن هذا زين هذه الملاحظة الأولى للسيد الشهيد ملاحظة الثانية لا تسأل عن الدليل خلي كمل كلامه لا تستعجل لا إله إلا الله بس لا إله تاخذه الجهة الثانية إن نكتة حجية خبر ذي اليد عما تحت يده كاشفية يعني العقلاء يرون اخبار ذي اليد عما تحت يده كاشف عن الواقع له جهة من الكاشفية والحكائية عن الواقع بينما قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز وما تفرع عليها من من ملك شيئا ملك الاقرار به ليست حجه من باب الكاشفيه اصلا ولا علاقه لها بالكاشفيه بل هي تابعه لنكته نفسيه بحسب تعبير السيد الشهيد نكته موضوعيه بل هي تابعه لنكته موضوعيه اخرى وهي الزام الشخص بما التزم به فحيث إنه ألزم نفسه بهذا الكلام شنو؟ فقد ألزم لا من باب الكاشفية بل قد يكون خبره كذب بكذب صحيح له لا ولكن بما أنه أقر على نفسه ألزم بما ألزم به نفسه فالنكت في قاعدة الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وما يتفرع عليها نكتة نفسية موضوعية وليست من باب حيثية كاشفية حتى تكون تتكون شنو قاعدة حجية خبر ذليد من مصاديقها أو مما ارتبط بها فبينهما بون بعيد والشاهد على ذلك شنو الشاهد هذا المهم والشاهد على ذلك إجماع الفقهاء على قبول الإقرارين المتناقضين معاً فلو اقر بالدار لزيد ثم بعد ساعه اقر بالدار لعمر نفذ الاقراران معا مع القطع بكذب احدهما فمقتضى الاقرار الاول ان تسلم الدار لزيد ومقتضى الاقرار الثاني ان يغرم قيمتها لعمر ففتواهم بنفوذ الإقرارين معاً شاهدون واضحون على أن حجية الإقرار وما تفرع عليها ليست من بابل كاشفية بل من بابل بل أن يلزم بما بل ألزم به نفساً ولكن خليك خليك عند الصدر معنا احنا شنو هذا الصدر مو اللي قرشه بيبسي تشرب بسرعه هذه ولا منا ومنا ومحاولات وبلورات وهذا وياتي الكلام في مناقشته في كلتا الجهتين ان شاء الله وسائر تراجع المطلب تاملوا في المطلب اللي يفيد في الخارج ان تقرا المطالب قبل ولوجها قبل الحضور حتى تتنبه للدقائق وتتنبه لزوايا المطلب اقرا المطلب شح شح ليش احنا نذكر الكتاب ورقم الصفحه حتى تقرا المطلب وعبارات الاعلام كلها سلسه وسهله الحمد لله هي عباره الاصفهاني ولا عباره المقالات العراقي عبارات سلسه سهله تقراها تتامل فيها تقعد بس نص ساعه ما بيكلك زايد يعني أنت لو انقطعت عن الواتساب نص ساعة خب ما يضره نص ساعة تنقطع عن الواتساب وتقرأ المطلب مع تأملين وتدبرين تعيط بزوايا المطلب يكون ذهنك حاضر وهكذا تصير نشيط لأنك إذا قرأت المطلب بعد تصير متوثب ها؟ للإشكال ولمعرفة كيف بينما إذا تجي لا قاري المطلب هنا عسان تريد تنام او مريض تعبان او تجي انت مصاب بمرض الذهول قلنا في درس الاصول جمله من الطلاب مصاب بمرض الذهول لازم يعالجها المرض عالجها البكليت المهم بعض الطلاب من يقعد في الدرس راح ذهنه للاسواق والعيال والاطفال والاسفار وزار الرضا ورجع من الرضا وخلص الدرس وهو عليه زين مثل الصلاه تماما مو... إنسان يقولوا ليش يذهل في الصلاة لأنه يرتاح من يدخل في الصلاة يرتاح فإذا يروح هذا بعد مكان الدرس مكان راحة يستند يذهل ومنه ومنا واسفار فهذا لازم إلي من علاج لابد لا يعالج نفسه ليش أنا أذهل شنو السبب إذا عرف السبب استطاعني عالج الذهول والحمد لله رب العالمين doesn't look like that.